أحسن الله إليكم يقول توجد لعبة للأطفال فيها أنشودة تقول يا طيبة يد والعيان هل هذا يعتبر استغاثة بغير الله نعم أنشودة يا طيبة يد والعيان فيها رائحة الشرك وقد تكون شركا صراحا وقد طرحت السؤال على بعض مشايخ الكبار كنت عندهم قبل يومين فمنهم من صرح بأنه شرك ومنه من قال إن فيه رائحة الشرك فإنه دعاء ونداء والنداء شرك بهذا الشكل فالذي يداول عيان طبعا المريض الذي يداول المريض هو الله عز وجل وإذا مرضته فهو يشفين فكونك تنادي طيبة المدينة نحن نحب طيبة نحب المدينة لكن محبتنا لها لا تجعلنا نستغيث بها أو بترابها أو بشيء فيها هذا لا يجوث البتة بل هذا والعياذ بالله يخشى أن يكون شركا فعلينا أن نبتعد عن كل شيء فيه شرك أو فيه رائحة الشرك والذي يظهر لي أنه شرك لأنه نداء كما لو قلت يا علي يا محمد يا عمر يا زيت ف ولا سيما أنه ربطها بدواء العيان أي المريض هذه الأنشود التي نسمعها الآن تحت الفنادق وفي المحلات يجب أن تزال يجب وجوبا أن تزال وهي من المنكر الذي يجب على القائمين على هذا الأمر أن يزيلوه إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم وكذلك أكثر ما يسمى بالأناشيد الإسلامية هي من هذا القبيل كثير منها لا يخل من ابتهالات أو استغاثات أو الحان تشبه الحان النساء او نحو ذلك نعم